هذا يسأل عن الذهب المحلق والوقت ذهمني ولا أستطيع أن في هذه المسألة يقول السائل هل يجوز لي قراءة القرآن الكريم وأنا جنب الجواب لا يجوز ذلك إلا إذا لم تجد الماء فتيمم ولكن وأنت جنب لا تقرأ القرآن إلا ما يدخل تحت الأذكار يعني إذا قرأت آية الكرسي من سورة البقرة ما يدخل في الأذكار هذا لباس به أما قراءة القرآن قراءة نافلة أو تسميع ما تحفظ فهذا لا يجوز وهذا الذي عليه الصحابة رضي الله عنهم كما قال سلمان